من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا بردوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول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 فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأهل الذين كفروا والله أشد بأس وأشد تنكلا ما يشفع شفاعة خسلة كل له نصيب منها وما يشفع شفاعة سيئة كل له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيت وإذا حييت بتحية فحي بأسس منها أو إن الله كان على كل شيء حسيبا